بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في ربط منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور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 فسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء فسوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا, ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسبوا يتنازعون فيها كأسا بمن الله علينا ووقانا عذاب الصموم ان كنا من قبل ندعو ان هو البر وحييم فذكر فما بِنَامَة رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلا مَجْنُونٍ أَم يَكُونُونَ شَاعِرًا مَتَرَبَصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْتُ فَإِنِّي مَعكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَم تَأْمُرُهُمْ أَحَقّ The. 117. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مفقنون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون 119. أم, أم يريدون كيدا فالذين كفروا المكيدون سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولون يقول